بعض العلماء إذا قطع النظر عمن يقع منه، فما معنى إذا قام به بعض المتدافين فقد أدى الواجب وسقط الاسم والحرج وسقط الاسم والحرج على الباقي. فإذا لم يؤدى بحيث, يحدث إيه؟ إيه بحيث لا يحدث الغرض منه. يعني ممكن ما يبداش بكلية وممكن يؤدى بس جزء, جزء مني مش ايه الغرض منه لا يتحقق فإن الإثم حق جميع المكلفين معذر عالمي جميع المكلفين بس الراجح بيه جميع المكلفين القادرين على ايه؟ على هدايه والقدرة دي في قدرة حتية وفي قدرة ايه؟ حثمية فممكن واحد يبقى يقدر يعني مثلا زي فارف الكتين بس هم ونحن ممكن نبقى نقدر نبقى تضبعي مش مشكلة ولكن في قدرة حكمية منعانة من ان احنا نكون بفرد الكفاءة اللي هو ضدهي ان احنا مشغولين بفرد الكفاءة اخر هذا الفرد الكفائي مع اين مغمي نحص ممكن يجزدك بقى اشياء بسبب ان انت مشغول بفرد الكفاءة اخر بسبب كذا بسبب كذا مع انك من ناحية الحسيه تقدر دي تقدر ماشي وهذا النوع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 ماشي. يعني كالجهب يعني مثال الحرض الكفائي فالواجب الكفائي المهم يبقى الامة, الأمة تقوم بيه مش مشكلة من يقوم بيه هذا الاصل يقول وما وجبه على جماعة المحصورة يعني وما وجبه الله على جماعة المحصورة من غير تحديده من يقوم به منهم دعينه يبقى النوع ذلك الحرض الكفائي في نوعين من نوع ما أوجبها الله على الأمة بمجموعها من غير تخصيص أفراد الدعيين يعني مهمة للأمة تقوم بيدي مش مشكلة مين بالضبط ماشي زي الجهاد وزي الدعوة وزي غيانة وفيكفة والنوع الثاني، وما أوجبها الله على جماعة محصورة من غير تحديد من يقوم به منهم دعيين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 حد منهم يقوم بالفرض الكفائي من غير تحديد من يقوم به منهم بعينه أهم الفروق بين الواجب العدلي والواجب الكفائي أول فرق أن الواجب العدلي مطلوب من كل واحد من المكلفين بعينه فلا يقوم فعله ويريه مقام فعله إلا بإذنه فإن أدن له في فعله نيابة عنه فإن كان الواجب مما تدخله النيابة أجزاء ما يفعل ما يفعله ذلك غير عنه وإلا فل ما يفعله ذلك غير عنه وإلا فل. يبقى الواجب العين الأصل فيه هو مطلوب من كل واحد من المكلفين بعمل فلا يقوم فعل غيره مقام فعله إلا بإذن يعني ما فيش واحد يقوم ب ب يقوم بعمله إلا إيه إلا بإذن زي إيه الصلاة والصيام والحج وكذا الصلاة لا يجوز أن يفعله أحد لأحد أصلاً ماشي ولكن خلينا فجأت إلى بذل زي مثل إيه تصرفات الذكاء أو الذكاء وصرفاته على الناس ماشي فممكن أخلي واحد يحرره بس تذمي لو أنا زنتش يبقى الوجه ده أنا أهتم فيه لو واحد يذكّعني كذا من وراي أنا غضيث ماشي لأن ما كنا ناوي الذكاء وأوأوإيه أووكِ واحد فيها وَأَذَنْ، فإن أذن له في فعل نيابة عنه، ففترضنا إيه اللي هو هي في نيابة عنه، فإن كان الواجب مما تدخله النيابة أجزأه، ماشي؟ إذا في واجبات لا تدخلها النيابة زي الصلاة وزي الزكاة مش تطرقت الزكاة، ماشي؟ ولا الز لا الزكاة ممكن زي الصلاة وزي الصوم. وزي الحج لو كان قادر لا يدخل لو كان غير قادر فبيدخل الايه ففي الحالات دي الحالات دي ما ينفعش اما في الحالات اللي ينفع النيابه فيها زي الزكاه وزي الحج لو واحد مش قادر وزي المعاملات ففي الحاله ديت المذهب بيقول المعاملات في الحالة دي كان الراجع بما تدخل النيابه اجزاءهما فعلته ذلك الغير عادي والا اختلافهم به بإذني. أما خالد الكفائي ما هشت عليه طالما مشيت منه. ولازم الناس تقوم به. الناس بقوم به خلاص ما خمنش به. إذا أثمر فنصب طاعة أن يثمر. وأما الواجب الكفائي فلا يطلب من كل واحد ولا من واحد معين. فيقوله هو يطلب من كل واحد بحيث كل الناس لازم يعملوه. ولا من واحد ايه؟ معين. بل إذا قام به من يكفي أجده. لو قام بمجموعة كافد يوجد. ولا يشترط فيه الإذن يعني لا يشترط في الواجب الكفائي الإذن زي ما هو اشترط في الواجب الايه العلم بل مهما فعل اجد عملا لم يفعل وسقط عنه الاذن يعني باي طريقه كانت تفعل اه يوجد عملا لم يفعل وسقط عنه الاذن طيب تمام ثم الواجب الكفائي ده تعيب ممكن هتيجي ان شاء لو ما سهروا فهي مش جايه طبعا ان شاء الله هو الحاله دي مش هيبقى ايه هيبقى في حق المتندس بيه سموها على بند وصول كلفه سلبيه ماشي في حقه ده هيبقى واجب عليه بس هو في اصل الواجب هو كفائي بس في حق الشخص ده لا واجب اللي هو ايه اللي هو اللي هو الشخص اللي ايه اللي هي مسؤول نعم <تصفيق> ماشي احنا بقى ما نتش هنقولها صحوبه انا اظن ده اللي جاي هو حتى ما جابهاش انا غاليها حاططها في الكلام ماشي لو ما قلتهاش في الاخر يبقى ذكرني الشخص ده هو اللي كنت بتكلم فيه ده لا العين الأصل فيه كده ممكن يبقى في استثمارات بس هتبقى استثمارات خارج عن القاعدة في الأصول الحاجات الاستثنائية في الفروع ما بيسرطش تبقى استثمارات بقى غريبه ولكن الأصل فيه كده امم دي حاجات زي دي حاجات ايه لا ايه بيقول أداء الدين مش أداء الدين بدل الشرع بس مش العصب يعني العصب الفرض العين إن هو نبود أن يفعله هو بنفسه ماشي؟ ولو كان يجوز فيه الإذن بأيه إلا بقى الأشياء اللي بدل الشرع اللي هي تفعل بالإذن للشخص بس خلي بالك أداء الدين من جهة الوجوب لا، من من جهة الصحة أو، فنحن نتكلمش عن الصحة، نتكلم الواجب من جهة اللي، فمن جهة الصحة لو هو أدى قد... واحد أدى الدين عليه والشخص نفسه ما كانش ناوي أدى الدين الشخص يأذ، فما ولكن من أحد صح صح، بس إحنا ناجب نتكلم في الصحة، إحنا في في الواجب، لا من جهة اللي يعني، فلو أنا كان عايز فلوس لفلان وانا ناوي أنا ما هو أياس عشانية ومشيئة عشقوق عشان أدو نعم هو أياس عشانية اه لكن انا ف... لكن انا لو لم قادم يعني لو لم قادم له ماشي لو قادم له فلان قد عني اه وانا معرفش اه يجوز بس لو انا مش ناوي قد بي هاتم ففحاجت دي في اداء الدين الفرض اللي عليا الواجب العين اللي عليا اللي انا ايه اللي أنا حتين اللي انا ناوي اقل دي ولا انا ففي حاجه منهم لو با تبقى تموت. اللي هي لو أنا مش ناوي اقل فنع طريق من هيك اللي هي الاداء مش نيتي ده طب ممكن يبقى حاجه ممكن مش ناوي اقل ولا اقل إذا قام ايه إذا قام الناس به فنع طوضي الحاجة ما تشت إيه إيه ما تشت ليه؟ إذا إذا في النجاة وكده واجبة، بس لو عاد تعملي في دبي ليه؟ تروح؟ ما كنت أروح؟ كنت أروح مثلا زي توك، ماشي، فالتروح مثلا إذا في النجاة هتبقى برضه نفس المسألة اللي هو إيه في الآخر؟ اللي هو يزيل النجاة بس بيه أصبي ما مس أدخل الإذن يعني؟ أو متكلم هنا على حركة الإذن بس بس بروح النجاة؟ فتبقى زي أداة الديون زي رد العابرين زي إصالة الهديه، فهمونا؟ فتبقى زي حبدي، فهم؟ طيب كان حاجة أنا الواجب العيني مصلحته ترجع إلى فعله، أما الواجب الكفائي فمصلحته إيه عامة؟ نضرا عن في الأصل يعني أصل الواجب العيني المصلحة ترجع إلى إيه؟ إلى فعله، ولكن في يعني برضه بيقول في مصلحة الإيه العامة. والواجب الكفائي, الكفائي الأصل فيه اللي مصباحته عامة ولكن برضو إيه بتقول في مصباح هذا الشخص ماشي ولكن الأصل في الفرد العيني في تشريع اللي هو الأصل فيه اللي هو المقصود الأصل فيه إصلاح الشخص ماشي والأصل في الوالد الكفائي مصلحة الأم يعني في الأشياء اللي هي الأصل فيها راجل كفائي بيظهر فيها في الأصل إلى مصلحة إيه الأم وفي الواجبات العينية الأصل فيها مصلحة الأفراد ولكن لا شك أن الواجب العيني مصلحة ترجع إلى فعيل وترجع برضه إلى الأمة فبصلاح الناس أو مثلا مثل مثال مثلا مثلا مثلا مصلحة برضو. وأما واجب الكفائي أيضا فالدعو للعرض برضه سبب وسبيل في مصلحة الهي للشخص فرلمائية يقولون الأحكام تعالى بالمصالح ماشي؟ فمصلحة الواجب الكفائي في الأصل فيها في التشريع لأنها ترجع إلى الفعل فالفعل هو المقصود وليس الهي وليس الفاعل فمثال مثلا انقاذ الغريق ما يهمناش مين اللي انقذوا يهمنا أي ايه اللي هو انقذ ماشي مثال وصول الدين للأم... للناس جميعا يهمنا ان الدين يوصل للناس جميعا ما يهمناش من اللي ايه وصل ولكن اللي هيوصلهم هينتفع وينقذ الغريق بقى هينتفع ولكن المقصود الأصل العلة في المسائل في باب الكفايه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 استثنا بقى إيه؟ اللي هو غير المكلف بس لكن ترى المكلف الأصل ما يعمل في بعض الأشياء يسلثنا حاجات تانية زي الحج المتنى يستثنى مع التكليف مع يعني مع علم التكليف على مستطاع ولكن الأصل هو إيه؟ لجميع المكلفين ماشي؟ أي يقولي واحد منهم ولكن الأمر في الواجب الكفائي العلماء بقى اختلفوا فيه بعضهم قال إنه موجه للجميع لكن يسقط بفعل البعض على القول هذا إيه؟ يعني الأصل فيه اللي كل الأمة واجب عليها اللي هي ايه تقوم بفرد الكفاءة كل فرد من الأمة ولكن لو فعل به بعض هنسقطه عن ايه هنصد الإثم عن, عن باقي الأمة ماشي وقيل موجه إلى بعض غير معين فبعض العناقل اللي هو موجه إلى بعض مبهم يعني بعض الناس يوم بي بس الباقي دوله ربنا عجل مع يعينش أو صفهم والعين أسماءهم والعين كده من الرأيتين. الرأي الثالث متوجهٌ إلى المجموعة من حيث من حيث هو مجموعة. طب الفرق بين الرأي الثالث والأول؟ الأول جميع يعني كل الناس يعني كل فرد من أفراد الأمة لازم إيه لازم هم دي أما الرأي الثالث لأ مقصود بيها متوجهٌ إلى مجموع أمة. ماشي. يعني مجموع الأمة كمجموع المفروضي أمري يعني أنا نقولي مثلاً في الجيش مثلاً الجنود يروحها إيه؟ يشوفوا العقود يعني مثلاً إيه؟ جت مشكلة مثلاً حصلت في الحتة اليسرى مثلاً أو في الحتة مثلاً على الشمال فالجنود يروحوا ماشي؟ ممكن ما هو مش أصده كل الجنود يروحه هو أصده اللي إيه لازم أو مش بديه بزر يعني فيه حتة معينة عايز عايزة اللي إيه اللي يتريد السد، على الجنود اللي هم يروحوا مش أصلا على جميع الجنود يروحوا، فممكن يوضع على, على مجموعة الجنود يعني مهم الجنود يقوموا بالايه بسد الصخرة دي، ما يهمش كل واحد من أفراد الجنود يقوموا به، فهم لا؟ ما مقصود الرأي التالت اللي هو مجموع الأمة مش مش كل فرد فيه، قول من ذي الأول، الأول عنده منصبة كلامه. اللي كل واحد لازم يعمل فرض كفالة، فما كل واحد في الأمة، ولكن يسقط بفعل البعض، مفهوم؟ رأيت تالت بيقول مجموع الأمة مش كل واحد في الأمة، لا مجموع الأمة يعني الأمة يعني ايه؟ كان الأقوى موجه للأمة يا أمة انت لازم تعملي كذا، مفهوم معنا؟ معناه ليش؟ يبقى كل اللي يقدر فيكي يعمل هذا، ذا رأيتة، فهمت كذا لا؟ Vastelled a 1. Az 1. Előbb a kávék, azt találtuk, hogy a másai, ezibben a másai, a mesterglóf a főleg szóltak. Úgy, hogy lehet találtak, hogy a kötőbeli a 3. Úgy, hogy ők a kötőbeli pataf a 3. és a 7. في a 8. később. Másan egyéb számpapák a másan. Majd a في زمن ممكن يشدد يعني كل كل الواجبات مشددة في أصل الفعل ولكن ممكن مع أصل فعل شدته في زمن ممكن يشدد في قدر قلب في صدر الآلة ممكن يشدد في ممكن يشدد في الفعل فالمشكلة دي في عدم ملاحظة أن في هذا الواجب شد على ص على أصل الفعل من غير أن على عليه على فعل فهم معي يعني في في الفرد كفاية على إيه اللي الفردة يحصل الدعوة تحدث العلم الكفائي يحدث تعليم للأمة يحدث الانقاذ الغريق يحدث ما ما شو على على فعل؟ معنا؟ ملاحظة المثل دي ممكن تحللنا جزء من المشكلة مش كل المشكلة جزء من المشكلة ما الأولون اللي هم قالوا بالجميع بأدل أن الواجبات الكفائية الواردة في القرآن والسنة جاءت بصيغة العموم. كالواجبات العينية فقوله تعالى كُتِب عليكم التكال فقوله كُتِب عليكم السَّيَال معانا الأول كفائي والثاني عيني لأنهما أغلق الواجبات الكفائية جاءت بسطر العموم والواجبات العينية جاءت بسطر العموم فلتنهم بنفس الصيبة فدلت سطر العموم دي على أن الأمر موجه للجميع ولكن الفرق بين فرد الكفائية وفرد العين فرض الكفائي يسقط بفعل البعض أما فرض العين ما ليسقط بفعل ايه؟ الربع ده اول دليل ثاني دليل أن الاسم يلحق الجميع إذا طرفه ولو لم يكونوا مخاطبين به ما اتم فهو دلوقتي الاسم بيلحق مين الجميع القادرين فلما ما مخاطبين به ما كانش فبالتالي يبقى هو موجه للجميع ولكن يسقط بالفعل البعض ده, ده دليل الايه المذهب الأول المذهب الثاني هم القادرين ان ما القادرين دي القادرين دي لا ما ما مطلقوش المذهب بتاعهم هم قالوا ان هو ما قالوا للجميع يعني جميع القادرين ماشي تمام زي بالضبط ما اقول ايه الحج واجب فرض الحج الحاج يعني الحج اللي هو واجب على الذي استطاع تمام دي فهو قصده موجه يعني بالشروط بتاعه الجميع اللي فلي ما تأجش عليهم هذا شرط عليهم كذا فمصدوم الجميع لطرق العيال يتحقق الجميع القادرين للطرق فبالتالي هو إيه هو موجه للجميع القادرين ولكن يقصد بفعله البعض ففهمنا؟ طيب وسدد القائلون بأنهم وجهوا إلى بعض مبهم بالانيلين هو تعالى فلولا نرى من كل فرقه منهم طائفه ليتثاقوا في الدين وينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم ايه يحذروا فالخطاب هنا موجه الى بعض المبهم فلولا نرى من كل فرقه منهم طائفه فطائفه دي عباره عن ايه, هو, إيه؟ هو على يعني بعض العلم ماجد؟ ثاني شيء أنه يسقط بفعل بعض المكلفين. ثاني شيء أنه يسقط بفعل بعض المكلفين. ولو خطف به الجميع لما سقط إلا بفعل الجميع كثار الزوجات له. رأيي الفرد كفادة بيسقط ببعض إيه؟ بفعل بعض له. المكلفين. فلو احنا قلنا هنخطف به الجميع يبقى لا يسقط إلا بفعل الجميع. فسائله في وجبته عنه. فالتنين قال عليهم إيه لا هو ايه هو يلحق الجميع إذا تركوا، ولو لم يكونوا مخطوبين به ما أثر ايه كده مخاطب مخطوب للجميع. التنين قالوا لا مش لازم هو مخطوب بعض مبهم، ولو صوت به الجميع لما سقط إلى بفعل ايه الجميع. التنين مش لازم، فيعرف يدخل من قصر. فهمنا؟ الفسائل ممكن يقولك في عشرين صف صفحة ماسة في الكتب. <تصفيق> هم دي مبني عليها مبادئ الاطباق موضوع اه يعني يعني الحته دي بنشغل بس يبقى <تصفيق> عليها في حاجات يعني بسيطه يعني مش يعني يعني <تصفيق> <تصفيق> حتى يكون سرطان بيكبر يكون ماشي ما هو في يعني ايه هتلاقي حاجات كتيرة يعني ايه بيبقى الخلايا في فيها والبيانات بتاعه كده بالذات لو بقى في الكتب من قرن السادس إلى قرن التاسع أفلاه حدث نفسه طيب أما القائلون أن الخطاب موجه إلى المجموع لا إلى الجميع يعني أي إلى الهيئة الاجتماعية أو أي إلى الأمة يعني لكن ليس لكل أفراد الأمة فاستدالوا بدليل واحد هو أنه لو وجه الخطاب فيه إلى الجميع يعني إلى كل فرد لما ساقط بفعل بعضهم ولو وجه إلى بعض المبهم لا تريد. ماج لأن كل مكلف سيقول لست مقصودا فلم يبقى إلى أن نقول متوجه متوجه إلى المجموع من حيث هو مجموع يعني هم جابوا دليل الأولاني ودليل الثاني لخرافي في بعض فأي بالحادي يعني عشان نجمع بين الدلائل يبقى الحادي إيه هو متوجه إلى الإيه المجموع. مش فاني إيه المجموعة مش مشان الكلام تبي إيه لو وجه الخرافي إلى الجميع لما سقط بفعل بعضهم عشان مواسن الجميع تقول أعلم أفو دائما ولو يسه إلى بعض المهم لأدبت الحالة ديت إلى أنه إيه إنه إيه يترك في نفس الوقت لما لحق الجميع الإثم إذا تركوا فمعنا لإلى وإلى هو بعض المهم لأن كل مكلف سنقول لست مقصودا مع المهم نحن نشعر فيه ف بالتالي ليها نأسف الناس وتركتهم وخاصة اللي هو ممكن إيه يعني يترك يعني هو يعني ممكن في بعض الواجبات الكفائية اللي هو الكفائية زي إنقاذ الغاريت خلاص يتأهل يعني يخلص فمعه فلا بيبقى إلا نقول أن إنهم متوجهون إلى المجموع من حيث هو مجموع مجموعة إيه والراجح عنده يعني أنه متوجه إلى الجميع ويسقط بفعل بعضهم للرجحان أدلة هذا القول برأي الله وما استدلال من أوجله على بعض المبهم بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فيجاب بأن الأمر هنا ليس أمر إيجابي بل ندب واستحباد بدليل أنه جاء بصغة الحظ والتغيب في النفر هي في حتة كده واعة من كده الطبعة القديمة عندكم اي طبعة؟ مجموع مجموع؟ اه هو كنت اقول لكم اللي هو في الطبعة بتاعتي دي هو خالف كلامه سطحة مدين ايه؟ مدين وقال ايه اللي هو مخاطب به المجموع ثم عماني بقى جديدة والقديمة كلكم جديدة؟ طبعك القديمة بقى حالة دي؟ طيب هو ضبط الدين بقى هو إيه؟ طيب نقره بقى كلامه بلي واما استدلال من أوجده على بعض المبهم بقول تعالى فلا نفر من كل فرقة من منهم طائفة وجب بأن الأمر منا هو صدق ماشي لأن الأمر منا ليس أمر إيجاب بل ند واستحلال بدليل أنه جاء باللغة الحاضي والترغيب في النافه طبعا هالنافه غدي مش عارف أقل يعني في غلط الظرف يعني في غلط عام يعني الحياة كمان النافه غدي بس هو رأي يعني ال ال الأمر إيه دي ممكن النظره ممكن لك. بس هنطلع من كل منهم الشرطه اللي من طرفين عندك نقطتين ممكن هي سبب يا النفرة اللي هي المصدر من نظره فانا هنطلع من كل فرقة منهم طيب فقلنا المصدر من نظره هتبقى اطلق شويه ليه عشان تنفع في الجهاد وتنفع في الشورطه على حاجه دي هتمشي على الميزان ونشيل النون نحط د اه يعني ماشي مهم يعني إيه هو رأيك أنا. ولكن ممكن يرد على القول ده ان الامر ده امر ايه امر ايجاب على على على بعض النوا يعني ليه هو بيقول اللي هو امر ايه مات مستحب بيقول انه جاء بصيغه الحظ او الترغيب اللي هي يعني نقر بس يعني مش يعني إيه لأ يعني قادر رد عليه ويقال هذا امر إيجاب مش امر ايه عشان انت على كل لا ما هو لو قال لي ده امر استخبار ف من المسائل كان يتكلم على راس الكفاءه على بيتكلم عليها هو الموضوع ان هو عم في روايه يعني فيهم استخبار اه ولكن اللي لا اللي, اللي, اللي, اللي, اللي, اللي, اللي لا ندخل طائفة، إما تتعلم، إما تجاهد ضفرت، مش استحباء وحيد. وولو لم يدل الدليل من، يدل من الـ من الـ من أدلات أخرى اللي إحنا لابد بد للأمة، فارتفع يعني لا بد من وجود طائفة، إما تفقهون، إما طلبة تجهد على أحد القول بدئي بأحد القولين مش ولكن لا بد للأمة من هذ، فاختياره اللي ده استحباء ده يعني الصالح مش ايه. مش راجع. أغامت تدلالهم بأنه يسقط بفعل بعض المكلفين فيوجاب بأنه لا تلازم بين الأمر بالسيء والمخاطبة به وسقوط الفعل يعني الرجل يسقط بفعل بعض المكلفين فبالتالي مش واجب على الجميع فيوجاب بأنه لا تلازم بين الأمر بالسيء والمخاطبة إلا هو أربعة جد يؤمرنا به اللي احنا لما الله عز جل أو نطلق أو نعلم الناس أو كده أو كده وليكون الأمر بالشيء والمحطرة به ده لكل المكذفين لإيجاد التلازم بين ذلك وسقوط الفعل فممكن على على قولهم هنا يعني ممكن ربنا بيؤمن للناس كلها ولكن يسقط الفعل على إيه؟ على إيه؟ على إيه؟ على إيه؟ فإنهم قالوا لهم مش قاسم التلازم تلازم ليه؟ تفرضوا علينا التلازم ماشي؟ فإن الواجب العيني لخلافة توجه الأمر فيه إلى كل واحد من المكلفين يعني الواجب العيني مفيش خلاف اللي هو متوجه لكل واحد من المكلفين ومع ذلك يسقط من غير فعل ممكن يسقط من غير فعل فإلا أنت بدون أمثلة فقالوا بالنفخ فهو كان واجب وبعدين نزفهم بعشر وبعد مرات. طبعاً ده إيه مش يعني بيه مش إيه مش حاجة طلبات علينا أو بفترات الوقت المحدد العبادة عندما يرى ذلك يعني بعض العلماء يرى اللي لو الوقت المحدد العبادة خلص خلاص يأسهم ومش فعلى يعملوه دي. ده يبقى يعني إثنين أو بأخذ الواتب منه دون إذنه. يعني بعض الواجبات اللي اللي يحتاجها دي زي أدائ الدين أو كذا أنا ممكن من إيه؟ بدون إذنه وعملها أو إسقاط صاحب الحق إن كان حقاً لآدمي فهي صورة إلا لي حق دين على فلان فهو أسقط حق دين وأنا إيه؟ فإيه فهو الأمر أنا مخاطب بي ولكن سقط عني بإيه؟ باللي في واحد فيه صاحب صاحب الدين أسقط عني فإن في حالات مفيش تلازم بين الأمر يكون أنا مخاطب بيه والذي يسقط الفعل عني فممكن أن مخاطب مخطط وفي نفس الوقت يسقط الفعل عني للدليل من, من قبل الشرع وعندنا في فضل الكفاءة كده هو على كلامهم يعني لأنا مأمور بي ولكن سقط الفعل عني لما قام به الان البعض لأن الشرع اللي ليه عدل فهي لا يوجد مشكلة لكل الأمة المأمورة بي مفهومي معنا؟ أتوى الحاجة لأنا مخطط بي فقطعان في نفس الوقت لا ومش نفس الوقت اللي هو لما مثلا عفا الاذان عفا في نفس الوقت ساعتها نفس الوقت هم قالوا اللي لا لازم بان الامر بيشتغل الخطابي ممكن يسقط الفعل عني يعني ممكن انا ابقى مخاطب بشيء ويسقط عني فعل اه سبب على ذلك من ذلك واحد اثنين فما فيش مشكلة برضو اللي أنا مأ مخاطب بفرض الكفالة ويسقط الفعل عني لما يفعله الإيه غير ويقوم دراهم صلب وأمسد الليلوم اليوم أنا عارف من أوجمه على بعض بيرد على أول حاجة بدائي للآية الحاله الثانيه ومطلوب ايه اللي هو قالوا بعض المبهم اللي ابتدى تاني قال يسقط بفعل بعض المكلفين ولو خطب على الجميع لما سقط الا بفعل الجميع فسال وجهات عينيه هو, هو يسقط بفعل بعض المكلفين اني قول الراي اللي هو بيقول مواجهة بعض بيبقى. بيبقى. مواجهة بعض يقول بعض المبهم بيقول المكلفين لا لا, لا. إيه؟ لا هما بيقولوا يسقط ببعض يعني هما بيقولوا إنه بيسقط بفعل بعض المكلفين ده اللي هو بيسللهم اللي الثاني اللي هو بعض مبهم هو بيسقط بفعل بعض المكلفين هي بيسقط بفعل بعض المكلفين على ولو جميع لما على بعض المكلفين إلا بفعل الجميع يعني هو فهم أو شامع؟ فهم أو شامع؟ فهم أو شامع؟ فهم أو أولاً يريد أن يرد على قول الأول لا لا، يرد على قول تلك على قول تاني بس، قول بقى استفدل القائلون بأنهم وجمع إلى بعض المبهم بدل الله أول كليل نطلق لكل من فترة منهم، ماشي؟ ثاني دليل أنه يسقط بفعل بعض المكلفين ولسقوطه به الجميع لما سقط إلا بفعل الجميع يعني هم جالينهم اللي هو إيه اللي اللي لو احنا لما سقط إلا بفعل الإيه الجميع ولكن هو بيسقط بفعل بعض المتكلفين فبيروح عليهم بقى اللي لهم لا تلازم بين الإيه بين الأمر بالشيء المخطوطة وبين سقوط الإيه الفعل تأمين حتى لو السلام جمال عليها يعني عمل قوي وما ما وصله لكم بعد حتى ابن عليه بس حتى لو ما بلاش عليها قوي بس الحاجات دي مهمة في الاصول ايه بتحرك الملكة الاصوليه الملكه في الشطرنج بيقول لك حاجه بجد ان الخط والتنظيم لو صيغه الحظ والتنظيم بيبقى الاصل فيها الاستحمام لمده من الليل عشان دول اللي هو اجي فالين القراء اللي اتخايل الامر ينتقل الى الاستحمام فمعا؟ بس يقال هذا الأمر ذا للوجود لأجابة أخرى لو قلنا الحظ للتغييد الجد ليه؟ عشان لابد بد من وجود طائفة فتعلم وانا بد وجود طائفة تجاهد بالنصوص أخر فهي بقى حتى لو مفترض ما اليه جد بأداة الحظ للتغييد فهي برضو واجبة لأجابة أخر فمعا؟ طيب، بيقول إيه؟ وأيضا فإن سقوط الواجب الكفائي بفعل بعض الأمة لأجل أن المقصود من فرضيته إيجاده بغض النظر عنه جدي لما حتى إيه تتدور العادة حول دعم المجموعة لسقوط الواجب الكفاري ببعض فعل بعض الأمة ل لأجل أن المقصود من فرضيته إيجاده بغض النظر عن إيه عميل عن الأوجب فمعه ودي تدل عليه الاثنين تدل عليه الجميع وتسدل عليه المجموعة بس بالالمجموعة دلوا فيها ويما يدل على صحة هذا القول أنهم لو فعلوه جميعا أثيبوا ثواب الفرد ولو تركوه جميعا عوقبوا عقابة تالك الفرد لمن دلة الألو إيه اللي قالوا الجميع ولكن برضو المستعد فيه نظر لعشان بعض علماء ما نمشيشوا معا في الموضوع ده قالوا لو فعلوه جميعا أثيبوا ثواب الفرد لما مع بعض أما لو تحققت الكفاية خلاص فخلاص مش هيتسب تراب الفارغ ده يتسب ترابد ايه؟ الصنة. لو كانوا تحققت الكفاية يعني أنا ما قد نتطلب، انا اختراب اتطبأ، كفينة ماشي؟ و تحققت الكفاية، فبعد هذا الناس يقولون شخص هيتسب أو... ايه اي ما... انا شكر، فتخطر بعين مشارعي دين مستطلح، و تحققت الكفاية ماشي؟ له ايه؟ هنقول له تثابه ولا مش هتساب؟ حلو لا تثاب، بس ثالث سن أو ثالث فرد، نتحقق إكتفاء، أنا راح يدون رب عليهم عليه أي ومين كذا ما بعشر فرد كذا بقى إيه، بعشر فرد كفاية، نتحقق كفاية خلاص، بتحقق النادي بأسمه، ولو طلبوا جميعا عوقب عقاب ذلك إيه الفرد، اللي هم على ذلك يعني عقابه عقاب ذلك الفرد. نعم؟ طيب أنا بس عايز خلاص المسألة عشان نعمل إيه ن نتكلم بقى نناقش فيه ماشي هو رأي الصفحة 26 ستمية جاء أدلة أقوى شوية تدل على اللي هي الإيه الأمر يتوجه للمجموعة قال إيه الراجح أن الأمر في الواجبات الكفيلة أصل فيها أنه يتوجه إلى المجموعة أي إلى الأمة مجتمعة لا إلى الجميع أي إلى كل فرد بخصوصه ولا إلى بعض المفهوم وتوجيه خطاب إلى مجموع أمة يجعل كل واحد منها arázat a legyőzve, ha nem történik a fegyelmező, személyes, a fegyelmező. És ez a mondat közel a másodikhoz, a következmény, vagyis közel, melyből a következmény. De az átfordítás, amelyet az átfordítás, amelyet a másodikhoz nem De وهذا تحقق المقصود الذي أراده أصحاب القول الأول من كون الخطاب المبهم يؤدي إلى طرق الفعل المامور به يعني كده ايه على القول الاول مجموعه ولا ايه او الجميع هذا المقصود اللي كان الخطاب المبهم يؤدي إلى طرق الفعل الايه المنظور ايه ب فلان نشمال ده ايه خلاص لحد نكمل نشرح بقى الكلام ده بعد بس هحبيت اقول لكم كله عشان لما بي النظر السنه في النسخه الجديده راف في السنه دي بيقول ايه الطلاب بفعل بعض الامم لأجل أن المرسوب من فرضياته ايجاده بغض النظر عن المورد العام والمورد فده دليل على على المجموعة اللي هو ايه المرسوب من فرضياته في جانب بغض النظر عليه عن ايه عن وما يدل على صحة هذا القول أن من واجباتي ما لا يمكن أن يفعله الجميع هنا بيرد على قالوا بالجميع فاصلي الميت وده سمي زي تفسير الميت ده ايه الميت مننا فاحنا لو ايه لو جينا بقى نبص للمساله هنلاقي ان الناس فيها على ايه طلب طب هو اللي هو نسخة المعدلة رابح التاني هو المجموع انت نسخة؟ اه انت مقتوب عندك ايه؟ ايه عندك الجميع على ايه ايه ايه ايه الجميع انت نسخة المعدلة. هو عدلها اكتب بقى المجموع يعني دول دول دول دول دول دول دول. دول. في الاخر بقى رد على اللي في النص دي اللي هي الاخيره بيرد على بس ممكن اللي هم قالوا بالجميع يبقى يعني احنا زي فتحه ما, ما, ما في حاجه في بس هي طبعا أخوة من اخر واحد. طب تاني هي الناس بتاع خالص كده كده كده المسائل دي من المثال المستغلقه زي ما احنا قلنا لو شفنا لاحظنا فيها ان الويب في صوره الكفائي بيشدد على على صوره الفاعل من غير تشديد على الفاعل فهو مش البنس على الفاعل فاحنا في تعريف أصلاً من ضرب الكفائي ما احنا بنتكلم هو قال ايه هو ما طلب الشر وخصوله من غير ايه تعيين فاعل تعريف ثاني بقطع بالاقاطع النظري عمل يقع ايه من فلو نظرنا الى التعريف ده والى النظره ان في الواجب الكفائي ويشدد على صوره الفعل ان اهم حاجه الفعل يتوجب مش لازم مش على الفاعل بعين المساله دي تخلينا نرجح القول الايه القول الثالث اكثر من القول الاول مفهوم معنا فعندنا اللي احنا رجحنا القول الثالث اللي هو الامر المتوجه الى المجموع هنقدر نخرج لو احنا قلنا بالبعض المبهم من الاشكلية اللي هي الاسم يلحق الجميع إذا قرقوا ولم يكونوا مخاطبين به ما أفهم فبفعل الاشكلية تتقال على القول اللي بيقول بالبعض المبهم فأنا قلت بالقول بالمجموع أنا خرقت من الاشكلية وفي نفس الوقت لو أنا قلت بالمجموع خرقت من الاشكلية الرد على أنه يسقط بفعل بعض المكلفين صادر الى بالفعل جميع الاساليب توجهات عليه بسهولة فنقارن المجموع يرد على الاثنين دول الحاجه الثانيه ان اصل الفرض الكفائي ان هو يشدد على ان الفعل يحصل ولا تشديد على الفاعل فدي دليل يعني ضد اللي بيقولوا بالجميع بتقول ايه بتقول اللي يثمر من جميع اذا كان الاصل في الامر الكفائي ان هو المهم ان الموضوع يتعمل مش مشكلة الجميع ده هو اصلا اصل الفرض الكفائي برضو اللي ايه اللي بعض الواجبات الكفائية لو فعلوه جميعا ارض بعض الواجبات الكفائية اللي يظهرات الجنازة الامر مش للجميع زي غطل الميت الامر مش للجميع بل الامر ايه يقينا مش للجميع صح يا أخينا الأمر مش إيه؟ مش الجميع عشان مش ممكن كل الناس تبسل الميت تبسل الميت ده فرض إيه؟ كفر بعضهم فارقة فكريني ما إحنا قولنا أن الوزمات الكفارية فيها نوعين فيها نوع يدخل فيه بأوجاب الله على الأمة بمجموعها فقالوا ده إيه؟ ده أمر على إيه؟ على الجميع وفي الحتة التانية بيوم ما أوجابه على الجماعة محصورة من غير تحديد من يقوم به منهم بعيني قالوا ده إيه؟ نواجه إلى بعض غير معلم. بدل ما خدوش برهم من حدت المجموعة، خدوش من حدت العناصر الواجب متعددة، بعندوهم المتال محصورة. فايموا وجه الجميع، ايموا وجه للإيه لبعض موبها. فبعضهم قالوا وجه الجميع، بعضهم قالوا وجه قال, قال, قال الفرد اللي أجاب الله على الأمه ومجموعتها الجهاد الدعوة إلى طريعة وتعليم الناس ده للجميع. اللي هو أو جاء جماعة محصورة وغير تحديد من يقوم به منهم بعينه هذا مواجهة إيه؟ للبعض المبهر ماشي؟ ولو إحنا أخذنا بالقول الثالث الثالثة المجموعة إحنا يهمنا إلي إيه؟ إلي مجموع الأمة يعملوا الحالة الفرانية مش مشكلة الجميع مش مشكلة بعض موهر. إحنا يهمنا المجموع يعمل الحالة الفرانية يهمنا إلي العمل يتعمل فنخرج من الخلافات كلها وهيبقى ما ما يتردش علينا برد القول الأول ولا يتردع علينا برد القول الثاني هل معنا ولا فيش تاني؟ ماشي؟ فهيبقى برمير ايه؟ الأصل في أننا نترجى مجموع الى الأمة المجتمعة لا الى الجميع الى لكل فرد بخصوصه ولا الى بعض المبهن وتوجيه الخطاب الى مجموع الأمة تجعل كل واحد منها عروضات عروضات للعقوبة إذا لم يتم فعل المعمور به. تقول له هو متوجه إيه؟ المجموع أما لو انت قلت لو متوجه متوجه للبعض المهم، هي يرد عليك في رده ماشي؟ فبيقولي وهذا القول قريب من القول الأول. العامل متوجه إلى ليه؟ إلى العمل متوجه إلى الجميع. من حيث النتيجة يعني نتيجة. لكنه يثل من الاعتراض الذي أُرد عليه من أصحاب القول إليه فلا يُرد عليه قولهم لو كان الخطاب مجهن الجميع إن كان تفروض الأعيان لا يسقط إلا بالفعل إذا يسقط عليها؟ لكن أؤلت المجموع مش أتغطت بالرد بالراضة أفهم معا؟ وكذلك تتحقق به المقصود الذي أرده أصحاب القول أول من كان الخطاب المبهم يؤدي إلى ترك الفعل المغضر والحاجة الثانية كمان اللي ايه, ايه, ايه هنخرج من الايراد بتاع ايه بتاع غرق الميت والصوات الايه في يبقى القبل ده يجمع بين الاقوال ايه كلها ومرد إلى ايه الى طبيعه الامر الفرد الكفائي ما طلب شرح حصوله من غير ايه تعيين فاعله أو بقطع النظر عن من يقع عليه من هو لا اصل الايه اصل مفهوم معانا ولا في اشكال في أي حد عنده محمد سبحان الله في أي حاجة كده دنيا واحد يبقى طيب طيب دي مسألة إيه مسألة مسائل فرض إيه الكفاية طيب هيجي فرض الكفاية بعض العلماء فرقوه فجعلوا فرض الكفاية تنفصل إلى نوعين فرض كفاية هو واجب على قدر الحجم. وجعل الفرض الكفاية زي الحاجات الشرعية اللي هي فرض كفاية، للجهاد زي دعوة زي طالع الكفاية. وجعل الواجب على قدر الحاجة زي علوم دنيوية. وقال الفرق بين فرض الكفاية والواجب على قدر الحاجة إن لو انفرض الكفاية أو الواجب على قدر الحاجة قام به بعض بعض الأمة وكفر أمة به، ففرض الكفاية هيظل الشيء ده مستحب. هظل الشيء ده إيه؟ مستحب اما لو يجب على قدر الحاجة فالشيء ده الاستحباث بتاعه يذهب يعني خلاص ربقاش مستحب يبقى مباح. فمثال مثلا ربقاش نقولنا مثلا الفرض الكفائي زي ايه زي العلم الكفائي فزي الدعب وصردنا ان الامة التافلت ومش محتاجين لدعبة مثلا الناس العادية فالعباضي دعبة الناس عليه ايه مستحب، يعني هلاخر السبب من من قاما بيه ماشي أما في الواجب علاقات الحاجات دايم علوم دنيوية وليكن مثلاً ال إيه ال إيه الهندسة الزراعة زين الأم لو الأمة يعني خلاص قام به بعض الناس لو ما كف الأمة وطبعاً بده في احتياطي عشان لو حصل عجز كذا وخلاص تكمن الموضوع ده احنا تكفينا فيه مش محتاجين ماشي ففي الحالة دي إيه هيبقى لو نفسنا بقى عجز تبقى في الزراعة وعند تبقى في الطب وعند تبقى في هنالو إيه لا مباح مش مستحب. عشان الحاجة اللي من أجلها كان فرض كفاية ما بيش موجودة أما الدعوة لله وكذا هي كدا كدا مستحبة بزدحم ولكن انقلب من الاستحباب إلى الإيه إلى إنها فرض كفاية خبأت مستحبة غير فرض كفاية برضه أما الوصف على القاضية الحاجة هو إيه؟ هو في القصب مباح ولكن أصبح فرض كفاية لإحتياج الأمة لها فلما الأمة اكتفت منه فبقاش إيه؟ فبقاش ليه فضل وبقاش ليه فضل تفهمين؟ طيب، ليه مسألة تانية في مسائل الفرض الكفاية المثالة التالتة اللي بقى من ناحية العمل أه، الأول بقى من ناحية ايه؟ الاختلاف اللي احنا قلنا هذا ينبنى عليه من العمل ينبنى عليه مسألة كثيرة ومنها مثلاً هل الفرد الكفاء يجب على كل من يقدر على فعل أن يعظم ابتداءاً على أدائه إلا إذا غلب على ضمن أن غيره سيكون العمل به أم لا؟ مش لازم يعظم على ابتداءه فاللي قالوا هو مخاطب به الجميع قالوا لازم كل من يقدر على فعل أن يعظم ابتداء على أدائه عشان هو مخاطب به صح؟ الفرض الكفاء هل يجب على كل من يقدر على فعله هل لا تقدر لنا عمل هل يجب عليه أن يعزم على ابتداء يعزم أصل ابتداء على أدائه يعني إيه؟ إلا إذا غير على ظني أن غيره سيقوم بالعمل ولكن يعني إيه؟ ولكن لو هو مش عارف الع... ال الغيره هيقوم بالعمل دي ولا لا هل يجب عليه أن يعزم على فعل ابتداء وعلى على قول الأول جميع يجب على فعل يجب عليه أن يعلم فعل صليحنا مختبي على قول الأول بعض مبهم ما يجب عليه اللي هو يعلم على فعل ماشي؟ على قول الأول مجموعة هل يجب عليه اللي هو يعلم على أدائي ولا لا؟ ما هو قالوا ما هو في الاخر كده على الكل لازم يكون يقدر على ذلك وقلنا القدره دي هي سيه حكوميه الثانية يغلب على ظني أن غيره سيكون به يعني لا يغلب على يعني هو ايه لا يغلب على ظني ان غيره سيكون به لو غير على ظنه خلاص على الكل مش مشكلته فهمنا؟ تعلم ايه؟ يعني لو بلب على ظنه أنه غيره سيقوم بيه يبقى مش لازم يعدم على فعل خالف عنده ظن عنده غير ظن اللي غيره سيقوم بيه صح؟ وفي نفس الوقت لو هو لا يقدر حساً على الحكماً فلا يجب عليها أن على فعل صح؟ لكن لو يحكم دولة ما تحققوش على القول اللي هو بيقول بالمجموعة، على القول الجميع خلاص ذي على خيار التذل، وعلى القول اللي بيقول بالاي، بالبعض مبهب مش لازم يعزم على خيار التذل. طيب، على القول اللي يقول بعض العلماء اللي قالوا بالمجموعة قالوا لا أن على يعزم التذل على وبعضهم قالوا لا ما يجبش عليه ولكن عندما يعلم أن الأمة محتاجة يروح يعمل. مفهوم معانا وايه والاكثر منهم على ان هو يجب على أن يعزم ابتداءا على اني مفهوم معنا؟ لا دلوقتي احنا عندنا فرض كفايه وتعال نقول ثاني وايه يبقى احنا عندنا فرض الكفايه ماشي انا دلوقتي خلاص عرفنا ان لو قام به بعض سقط عن الباقين خلاص دي احنا فهمناها طيب أنا دلوقتي مش عارف لا يغلب على ظني أن غلبه سيقوم به بي. يعني بيك مثال مثلاً غريب موسى أنا دلوقتي مثال غريب بيغلب ناسي لو أنا يغلب على ظني أن غلبه سيقوم به هي باي مسألة إن أنا أنقضه بقى مستحب عشان عندي غلبة الظن اللي في ناس كثيرة راح تنقض عربي عملت إيه حد. و وجدت تلاتين واحد وقفين في الإيه قدام مع العرضين ماشي؟ فقصت غلب على ظني أنهم سنجيب الإسعاد وينصرفهم بتاع في الحالة دي يستحب أن يساعدهم لكن ما يجبش فهم ليه عشان غلب على ظني أنه غيره غير في يكون بالإيه العمل طيب لو الحاجة الثانية اللي يكون أنا أقدر أقدر على فعله أو حكماً على حسن طب لو حكت مش يعني ما خلاص غلب على ظني لا يعرض على ظني أن غيري في قادر عليه. هل بقى يجب علي أن أعرض ابتداء على إلهي؟ في الحالة ذي مسألة عربية لي، يجب علي أن أعرض على إلهي. فهش حالي. ي يجب على إلهي. فهش حالي. لكن مسألة ذي مسألة طرف العلم أو دعوة أو مسألة فلكل أخرى اللي هي مو سهلة. مش حاجة لازم تفعمه محل. مش حاجة حصلت Fogalmaz? Tehát én félek, hányszor, a legyen, hogy az előadásokat eladja, vagy nem? Nem, nem jövök hozzá, csak akkor, ha a tanár elmondja, hogy a tanár elmondja, hogy a tanár elmondja, hogy a tanár elmondja, hogy a tanár elmondja, hogy a tanár a tanár elmondja, a a a أيوه، ما هو بيقولوا إحنا مش عارفين كيف أنا حفقط على الإعلام، فالقصد هو يجب علي، والقصد هو مش يجب هنا دي في اللي يجب على الجميع عندهم الأصل هو يجب علي، بالتالي لازم أنا بقاعد الامتداد اللي أنا أفعله. يقول ما، واللي في بعض المكان إيه، لا يجب عشان؟ طب قالوا بالمجموعة، بعضهم قالوا يجب علي لأن أنا أعد الامتداد في عليه هلا عشان الأصل اللي أنا مأمور إيه؟ مأمور بيها وأنا مش عارف هم يعرفوا إبنوها لا لا فطرقها مش عارف حالة تبقى دمعنا نظلها عادة القول الثاني اللي مرضت من المجموع قال لا مش لدينا نعمل بتاع الفعالية عشان الأصل في الأمور اللي هو عدم اللي إيه؟ عدم التكليف إيه لو في تكليف والأصل فرض الكفاية اللي إيه؟ اللي إيه اللي قام بيه البعض طبع. ولكن أنا المختار عندي بس أنا طبعا تبقى مختار مش حديد فحال يعني اللي هو إيه؟ يجب ان يعرف امتداءاً على أدائي بشرطين، بشرط أنه يقدر فقماً وحسن، والشرط الثاني اللي هو يعقل على ظنه ان غيره سيقوم بإيه؟ عالم آه إيه؟ آه يعني لو أنا على خلاص يعني شرط اللي هو ايه؟ لو يكون إيه يخلي. ماشي؟ طيب خلاص دي هي مسألة ممكن يبدأ على عمل من قصة لها من ناحية 1, 1 a gyalap 3, 1, találtam 40 1 körül. én találtam egyes sok körül, hisz a szorosan. De لم يرد على ظني لسه فحاله العربيه دي لازم أروح بيها عشان الحاله حديثه قدامي لكن بقى في وجوبات موسعه زي الدعوه يجب يعني لو ما نزلش يدي بدل ايه؟ ايه؟, ايه؟ هو بيكون هو لو دكتور عندي صرفوش لازم يبقى ايه؟ في قال تعالى على أي لَنَيْهُ يعني على حسب غلبة الضم أنا ما يعرف السرافة وإن شاء الله قال أعرف السرافة بس هيبقى بطاط أنا ساعتين عيون السرافة أما أنا ممكن أعمل الموضوع في ثواني لا يعني دي لازم على أي لعمل كل معنا فعلى حسب تحقق المصطلح طيب لما ده إيه اللي... طيب هيجي مثلا في فرض فما اتقالت بقى في فروض كفاية افلت بقى تعددت فروض الكفايات. ذا احنا ذا الحادث العاصر بتاعنا فروض الكفاية ايه متعددة فالواجب اللي انت في الحالة دي بقى تكون بفرض من فروض الكفايات. دا الواجب عليك الواجب عليك طبعما فروض الكفايات متعددة وكلها او معظمها ما يعني ما حصلش فيها اللي هو هي ال الكفاية إذا في الحالة دي أنت يجب عليك لأن تقوم بفرض ثالث يجب عليك, انت تقوم, بإيه بفرض يجب عليك انت تقوم بأي فرض ثالث ولكن يجب عليك لأن تقوم بأي فرض ثالث فلو حصل الواحد مع وجود فروض كفاية الكثيرة اللي هي مش ما حصلش فيها كفاية وهو يستطيع أن يقوم بأي فرض فرض كفاية. ويراح مع ماشي فرد اي فرد كفاية فالرجح هو ايه؟ يأفل لأنه يستطيع ان يكون بهذه بهذه بهذا الفرد الكفاية وهو لم يفعل اي فرد كفاية طيب لو هو انشغل بفرد انفعود الكفاءات المتعددة دي واحتسب عند ربنا عند جل اللي هو هيكون بيه؟ ماشي. لو هو انشغل هل كده هو آفل لو ترك غيره ما يتنش، ماشي؟ إذا لو صرنا اللي هو يستطيع أن يكون بغير حكم واحد، إحنا هون الحكمة دانية من ناحية اللي إيه إشاع، ماشي؟ مسألة إيه، اللي أكله وفي فروض كفايات متعددة، ماشي؟ والكفاية ما تحققش فيها كلها، هل يجوز على واحد على كل الناس يعني اللي إيه اللي هو يقدر يفعل أي فرض فهم من دي؟ هنجي يجب اللي هو يفعل يفعل الفرض بتاعه يكون بيه او لو يعرف لازم. لازم هو يعرف من يجب عليه ان يعني, يعني كلنا يكون متحقق بفرض الكفاه من في الامه واحد يش هذا يحتمل احتمال كبير ااني عشان فرض الكفاه ده يختار يقدر من فرض الكفايات واقوم بيه لو هو يستطيع طبعا لو هو ما يستطيعش بمعنى ان ظروف بيته وكذا وكذا وجد والدنيا ملخبطه فمش قادر خلاص تعالى بقى نتكلم هو يستطيع حكمه ما يسلم مفهوم معانا اتفضل <تصفيق> لو يستطيع يعمل فرضين اه في الحاله دي لما يستطيع من فرضين وفعلا بس دي حالة حالة خلي بالك قليله شويه ممكن تكون مش ممجولة ممكن تكون مجرعة ليه؟ عشان الفرض الكفاءة طبيعته اللي هو ما بيخلص فلنحن نقول له لو يعمل فرضين يعني معناه ايه؟ يعني هيخلص خلص فرضين فلنحن استطيع يقف عن فرضين هل فرضين يعني ما عنده تستطيع ذلك؟ في الحالة دي اه ياسو عليه لو يعمل يمشي في مشي ولكن الكلام ده ينبليه عشان تفرض الكفاءات الأصل فيها اللي هي مستلاة جدا ومتخلص يعني الدعوة مثلاً الدعوة أعراب يشتغل في في الدعوة يبذل في الدعوة في الآخر هو يبذل في الدعوة يعني مش ما هالحل أنت فما في الدعوة و مش هقطع يعني كيف؟ فعدها مش فاية. لكن لو افترضنا معاصر معصوم اللي هو ممكن يقوم يعني إيه ممكن يقوم بفرضك فئة ومعها وقت تاني بفرضك فئة آخر وإيه وبالتالي هيقوم بفرضك فئة له يسقطه وفرضك فئة آخر له يسقطه في الحالة دي ولكن في حالتنا احنا لا هو مفروض الكفايات مش متحققوا ففي الحالة دي ما نقدرش نيشر عليه فرضين كفاييين ولكن احنا نيشر عليه فرض سواء فيمان اتفضلي اه حتى لو وصل لفرض فرض دولسه بس زي طبعا ده اللي عليه بس البروتين اللي يستطيعه والفرض ده ما ممكن يستطاع قوي وده منه فرض الكفايه الحاله دي هتبقى على حسب مصلحه الامه ما ينفعش نقول ما ينفعش نقول لو هو لازم عليه اللي يمشي في فرض الكفاءه الاولاني مطلقا ونثبت وانا ينفع نقول لازم عليه يروح للواشن كفاءه الثاني دي هنقول له حسب مصلحه الام ماشي فلو هو عمل 60% من فرض الكفاءه الاولاني ده 40% من فرض الثاني ده هو ترجيحه اللي كده في مصلحه فيبقى كده هو عمل الافضل تمام يا ابني هنمش على عليه حاجه هو طالما وفقا لفرض الكفاءه ان مش هنجب حاجة. ولكن انا على الافضليه ماشي ولكن لو قلنا لا الافضل تركت تركز في فرض كفايه لو جاب فيه احد في حاله في حاله ما هو كده فدي على حسب مصلحه الامه بس ان احنا بننتكلمش في الاجابه احنا بنتكلم على, على أرض. ولكن الأفضل الواجب ان هو يتلبس بفرض كفايه ويقوم ماشي في اسئله عليها لا هو بيقول لي هل يجب عليه اللي هو يركز في واحد بس وما في ولا فاقول له لا ما نقدرش نوجب عليه ولكن هو ممكن ممكن يعمل فرضتين عادي مفيش مشكلة بس ايه الأفضل هو على حسب ايه بص في صفحه رقم 20 بص في صفحه رقم 20 هو في فرضتين يعمل كده. لما مصطعة الأمم في يعمل فرضين كثائيين ما هياخد ده منه و 40% منه في الثاني هي مرضو ايه؟ على حالة مصطعة الأمم. فضل. فضل. فضل. يبدل فيه و 40% منه كده اه لأ ده مختالة هنقولها بجيء بسؤال. ده سؤالك؟ ده سؤالك؟ لا ده سؤالك. سؤاله لأمم انتعليه. بالنسبة يعني يعني لو فاضي كفاية أعلى من الثاني لو اللي فروض فاضي كفاية بمعنى للأمة محتاجاهم وتأسف للأمة ما نضوش نجيب عليه، ولكن نقول الأفضل، الأفضل اللي بتعمل أعلى، إلا لو كان الأعلى ذا أعلى بطريقة يعني إيه اللي هو متفاوت تفاؤل غريب يعني عادي ممكن يجبر عليها، ماشي، داك داك داك الكلام ذا كلام عاموم، ممكن واحد بعينه يقوله أنت أنت مثلا طالب علم قاويل مش عارفين أنت فيجب عليك إيه. فمان يعني ممكن معنى تكون هو يعني دي بقى المساله اللي, اللي محمد قالها اللي هو ايه اللي ممكن واحد يتعين عليه فرض معين اه يتعين عليه دي حقوقه فيه وكذا, وكذا وكذا وكذا فممكن في حالة من الحالات هنقول له انت فرض عليك تبقى طالب علم عليك معاني عشان ما حدش يقول معايا في بدايتك في النبوغ دوت وانت كذا كذا, كذا كذا كذا فدي ممكن اه نقول له لا ما ينفعش تروح تعمل حاجه مظلمه ليه عشان انت بقى حضرتك مش نافع أو مش قوي وفكذا مش قوي فكذا مش قوي أما بدء تنفرت فممكن فممكن في حالات معينة نوجب عليه ولكن كعموم الأمة هل كده؟ كذا لا إلا لو في نسبة رهيبة من بين اللي هي الحكيم فهمان؟ طيب من ناحية بقى الأفضل لو أحد بابين وربنا يريد أن يفعل أستخيلكم على إجابة مسألة خطيرة يعني توجب عليه أن يأثم مسألة كأي شيء كذا سوء فهمان؟ ولكن مسألة بقى الأفضل يعني الواحد يريد يعني هو مكلف ويريد أن يفعل ملود العربز العمل ي يتعامل ازاي مع فروض الكفاءات يعني اختار أني فر كفاء يصير فأني فر كفاء ماشي؟ فعلى ما قالوا خلص حاجات ضابطة أنا كنت تطالع مع ضوقة كده خلونا بسرعة بس بحيث تبقى تفكيره ليك ولا بسمع حشارة أول حاجة ودي أكبر حاجة فيهم الأصل فلان تعلقهمة عشان الأصل فروض الكفاءة اللي أنت تبص المصلحة ليه؟ الأم ماشي فدي ممكن تمثل نسبة كبيره منها الحاجة الثانيه قيمه العمل اللي ايه الاعمال نفسها بتختلف فممكن يبقى مثلا العلم الشرعي والدعوه الى الله عز وجل كبيره عمل أعلى مثلا من الطب والهندسة فبالتالي من الجهه دي يفضل العلم الشرعي ولا ما مثلا كمان ثالث حاجه القدره والاتقان ماشي اللي هو فيه حاجة بيقدر يعملها بقوة هو ناجح في الموضوع ذا في حاجة أنا فيها في حاجة يختارني يختار الحاجة اللي هو إيه اللي هو عنده قدرة وإتقان فيها وبعضهم يزود على قدرة وإتقان الإيه الحاجة اللي بيحبها وبيميل إليها يعني ندخلها على قدرة وإتقان في المعنى اللي دي من من من من إيه؟ من, من, من من من أسباب وجود الإتقان والقدرة فهمان على عكس طبعا ناس تقول لك اللي بتحبه ما ينفعش تروح فيه عشان اتباع الهوى الكلام ده لا ده ده كلام اقرب للصوفيه منه الى ايه منه الى اهل السنة يعني طالما هو فرض كفايه والشرع بيظهره وانت مامور بيه وحاجه انت بتحبها لو من حتى يكونوا هواط، طبعا لما جيتوا مثل، إذا كان أنت هوا ترى على الشارع، غلط يعني، شو اسمه الآيات اللي بت بتحرم تبع الهوا، من النظام، ولكن إذا كان ميلك في فحالة شرعية وهتد فيها أكتر، فمش غلط خالص اللي انت ايه؟ تمشي فيه، فلا يوجد يعني ايه في بعض الاتجاهات، إنت جهات بإيه في لقى شرعية يقول له لا أنت سبها وابعد عنها وروح في الحاجة التانية عشان دي فيها اللي فيها في. فتروح للحاجة التانية وما يعرفش إن كويس، عشان هو مش منه فيها يعني هو بي بيكرها أو مش ولكن طبعا مع هذا طبعا إيه يحس هذا الشخص اللي هو منه في حاجة جديدة هو يبدأ يعملها مش من لا من أجله إيه الدين ومن أجل الشارع ومن أجل تزايد طيب الحاجة اللي الظروف، فعلى حسب الظروف بتختلف ال الحاجات، فزي واحدة القرن مع إن إيه فالصخبة كانت هي الحاجة المتحتمة في زمان وهو في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يستطع أن يكون مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل جريه لأمي فهي قدرة حكمية مش بسية كمان هو يقدر يروح ولكن الشرع يقول له الأفضل أن تخليه مع أمك أو يجب عليك أن تكون معاديه مع والدك فبالتالي كان معادي ماذا؟ فدي كده إيه؟ طيب مايل اللي هو يعني ايه اللي يحبه يحب ويميل اليه ما لم قابل دي خلوها مع ايه مع يعني عشان هي بصراحة مش مش الافضل ان احنا نجعل لها يعني جزء خاص بيها يعني هي دي تبع القدره الافكار يعني هي دي بت, بت ايه حاجه طالعه على القدره الافكار ماشي ماشي ماشي في اي مشكلة في حاجه النقاط دي بالترتيب لا النقاط دي مش بالترتيب ولكن أكبرها الافضل والانفع من هنا هي بتاخد نسبه كبيره عشان الاصل فرض الكفايه لم بيقوم على مصلحة ال ام هو بيقوم على ذلك وانت, بتت... وإنت هتنشغل بفرد انت هتنشغل بفرض كذا فالاصل ان انت مجبور بمصلحه الام ده اصل فيها فدي اكتر مرجح بيرجع لك والحاجات الثانية مترجح معاك مفهوم معنا طبعا ممكن في حالات بقى معينة واحد الاصلح والانفع للام مثلا يكون اللي هو رجعي وايه وجنس العمل العلم والقدره عنده قدره واتقان قام في الموضوع وظروفه بتسمع عنده من كل ايه اتجاهات ويحب وي... العلم وكذا وكذا ومع ذلك في باقي فروض الكفاءه المهمة الثانية هو ضعيف ففي الحاله دي في حالة الشخص ده قد يتعين عليه اللي هو يجب عليه ان يكون فهمان؟ يعني قد يفتى مفتي له بأنك يجب عليك أن تكون طالب علم. ليه؟ عشان أنت المسلم لعله يتفرض الكفايات. يعني مثلاً مفرض يعني فرض الكفايات. لأن اللي الشخص ده م في حاجة معينة. هو فهمان؟ فلو شغل تفرض كفاية آخر هو مش في كويس. مش يعمل في قوي. مش هبذل في فيه. مش هيجد كذا للأمة في هذه. فهمان؟ في الحال دي لا ممكن ممكن مفتي يفتي باللي يجب عليك فرض الكفاه معانا طيب افرض هو الحالات دي متحققه في كفائيين فايين وباقي شروط الكفاه الاخرى هو فاجته ان هو فعال او ضعيف فقد يفتي المفتي له بلي واحد من الاثنين دول لازم تعمله وسمعنا ليه عشان هو في الاخر مساله فرض الكفاه دي مبنيه على مصلحة الأمة واستطاعتك ان انت تفيد الأمة بايه فلو انت هتقول أنا هشغل فرضك في الثاني بس فرض الثاني ده مش أي فايدة وانت مش فضروتك مش فيه ولا كذا ونصحت لهم يبقى انت ايه في إيه ثم رج فتحاله دي هيبقى العلة لأن لها فرضك في موجود فحقق أنت هتتأفي الفرضي أو في الثلاثة دوله أو في الواحد ده أو في الأربعة دوله دون غيرهم على حسبنا فالحال دي لازم تختار واحد من الأربعة أو خمسة من بين من أو على حسب ما نصحت طب هل الأفضل اللي تركز واحد ولا ولاين؟ فهتاخذ اثنين ولاين فهتاخذ ثلاثة؟ لي على حسب مصدر مصطف في الأم وعلى حسب برضو إيه الحاجات اللي إحنا نتكلم فيها. وإن كان مصطف الأم فهذمام بتاعنا غالباً في اللي أنت يتركز في حاجة يا ممكن تيجي معاة اثنين لكن التشتت الجامد ممكن إيه؟ بشتتتك إذا لو أنت واحد بازو يعني قدرات معينة ومواهب معينة وربنا طرمنا بقى إيه ب بحاجات معينة.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 الشخص ده هو هو يركز في الايه في الدعوه و الكوادر والتعليم وكده وهو ده هو الفند اللي هو هو يهتم بالبيئه افضل من اللي هو يشادد في الحاجات الثانيه يبقى هو وهكذا ماشي تعال حتى بين انا بيت على هدف الخمس حاجات دي واقوى حاجه فيهم مصلحه الدوله مفهوم طيب تيجي يا محمد أنا جاوبت على السؤال بتاعك ولا طيب. طيب عايزين نخش ناخد المحدد ومحدد اللي مشينا شويه اتفضل الاولى الواحد اللي بيكون كثير الجوده دي ولا لا بحيث تلبى شرط يجوز ليه لو يسيبه بشرط اللي هو ينتقل الى فرض فراغ اخر ماشي ونفضل ليه بقى اللي يكون فرض يعني قد يستحب له أن يترك هذا الفرض لو كان نفع الامه في فرض كفايه الآخر لا ينتقل من النفع ده فهم؟ طب لو ضمنه في لا لو ضمنه ال... ما هو ماشي لو لو ضمن اللي هو ماشي الثاني لا ما حدش هيعمله برده يبقى في valaki lefotolta a nagyot, a fórt a lavarén, a hárt a a fórt a tenyérre, a fórt a lavarén, a fórt a tenyérre, a a a a a a فمع طيب انقصام الواجب إلى محدد وغير محدد. يلي مما يقتضيه الأصوليون هنا انقصام الواجب إلى محدد وغير محدد. وأعلن بالمحدد ما ورد تقديره في الشرع لمقدار ضرر لكل أحد، كما قديس ذكاة الجنايات ومدة المسح. وأعلن بغير المحدد ما طلب فعل ما طلبه فعله من غير تحديد مقداره مثل في الربع والسجود وهو تقسيم لا يترتب عليه كبير فائض. طيب هو يعني ايه هنا اتكلم بطريقة ايه ضيقة شوية يعني اوها مع الاصولين بي ايه بيتعامل مع المحدد وغير المحدد في الحاجة دي بس ولكن بعض الاصولين من الاخرين بي ايه بيوسعوا بي بي بي حدة المحدد وغير المحدد أخطر بحيث يبقى في, في فائدة من التقسيم دوت وفي نفع كبير الجير المتعلم من هذا التقسيم. فالاول هو ايه هو المحدد ما ورد تقديره في الشارع بمقدار ايه ظاهر لكل احد وغير المحدد لا ما نبي يرد تقديره في الشرع من مقدار الظاهر اللي نقوله ح، أو معطينا فعلًا بغير تحديد مقدار. مش دائمًا إيه الضابط بتاع المحدد وغير إيه المحدد؟ فالصلاة مثلا محددة خمس صلوات وكل صلاة صلاة الصبح راحين وإيه؟, وإيه وليها صور أدوات معينة أركان وشروط وكذا وكذا فديه محدد. أما الدعوة إذا الله عز وجل مثلا فلو بنتنظرنا نلاقي إل ال إيه ما حددهش. جعلها واجب للمحدد لا يلعى الدعوة إلى دعوة جلل تكون بجدر وجدر فأنت واجب أن محدد غير محدد يعني إيه؟ يعني الواجب المحدد ده شدد على قدر الفعل لازم قدر معين ويوجد بصورة أداء معينة فأنا نظرنا إلى الدعوة إلى دعوة ده داد ما حصلش تشديد على قدر الفعل بخصوصة روحيان لك لو أنت ما عملتش الدعوة مثلا 3 ساعات في اليوم يبقى أنت كده آسف صح وما تجديد برضه على سوت الأداء بحيث إن أنت لازم تعرف طريقة معينة ونقيش كدايا موجود بعض التلفيين لما بيتعامل مع الدعوة لكنها وجه محدد فبيقول لا جزء اللي إحنا نعمل أي دعوة إلى ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له يعني إيه فيقول لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلو قانون مثلا بطريقة بالدعاء بالدعوة الصديق أي ما ينفعش إلا بالدعوة الصديق فلما تطلع ده مثلاً تتكلم في الاستقصاء تتكلم بسورة معاية لازم تجيب دليل، فيقول لك آه ده اللي فيه دليل للرخصان ترى هو عن منة، طبعاً انت هتعمل عزومة، وتكمل الناس اللي تسمعه الله لك لازم دليل، ممكن تطلع في كتير دليل، طبعاً أنت هدي هت هتعمل اعتقاد ده مثلا مش عارف رسائل وكتب لازم يبقى في دليل آدم، فدي هتو... هتخلي في آخره يتوه تحط... ممكن تتكلف في الأدلة، ممكن راح تجيب أدلة، ولكن لما تنظر إلى طبيعة الدعوة تجد إن ايه إن الأصل فيها ليها واجب في المحدد. مبنية على إيه؟ مبنية على إتيا للصلاح الأمة، بس بشرط اللي إن أنت الوسائل بتاعتك تأشرها معي. فهمت؟ وهكذا فهمت سلف الصالح المسألة. فسلف الصالح ترى من بعض سيدنا يعني من بعض المدرسين طحّق الرفعة الأعلى تلاقيهن إيه؟ فروض التفريغ عدّل في تنوعات ودخل بفترات كثيرة ومختلفة وحاجات كثيرة ما كانش على الله عليه وسلم هذه الصورة اللي إيه؟ اللي هو دائما بيحمى ماشي اخوكم بيقترح اختبار دولي اللي بنتمم فيه بس بعد ما نخلص بسم الله الرحمن الرحيم بس لما نخلصها قبل الدرس ماشي ما هي دي عادي دي الصوره الاهل 2020 اللي هو 8 في 4 سجل المسحه على الراس وهو ده اللي بيقول لك ومن تقسيم اللي يتطلب عليه في دي شايف ايه فراي ايه لا تقسيم بس انا عايز اخلص ليكم الواجب في ميعاد محدد لبعض الاسولين لا بس وسط فيه لحاجات تترط عليها كده فيه كبيرة فالأصل في الإيه في الواجب المحدد اليوم ورد تقديره في الشرع بمقدار ظاهر لكل إيه أحد والجملة المحددة ما طلب فعل مظلي تحديد إيه مقدار بعض العلماء أو بعض الناس يعني اعترض على كلمة إيه على كلمة محددة وغير محدد قال لك كل الواجبات محددة بشرط ما محددة غير محددة ماشي ولكن هم أصدوم بمحدد اللي إيه يعني هو قال كل الواجبات محددة واللي مش محددة تحديد ظاهر ده العرف حددها مثلاً أو الإيه ال حددها بالقواعد، وهذا كلام صحيح. وهم عضم إنه هذا غير محدد كده. عضم غير اللي الشرع حدده بنصوص، زي الصلاة، زي الصيام، زي. وعضم غير محدد الشرع يعني طلقوا من القواعد. في المعنى من ناحية التحديد، من ناحية الإيه إيه. ولكن بتعود لازم تعمله. بس إيه بس هو متروك للقواعد. يأما العرف يأما إيه, إيه القواعد الشرعية. العرف زي ايه زي مساله الطمانينه في الرجوع للسجود فالعرف اللي انت تسمع مطمن انت كده متحدد بيه ما حركت راسك العرف ان انت تسمى مسحت راسك وانا او ركبت وجه ما ام كده ده إيه؟ مفهوم معنا لكن اللي هي متروكه للقواعد الشرعيه زي دعوه الله عز وجل انت تقول ان انا قمت بالواجب دعاء الله عز وجل وانا كده مش قادم ففرض كفايه ساقط بيلغت مع البخين هذا السؤال بتاع أخوكم اللي هو أحمد منوح بيقول أنا دلوقتي لو أنا عندي 60% أنا عندي 24 ساعة هذا عشان أقومت بفرط الكفاية وما شيء يبقى لازم كل وقت يبقى بفرط الكفاية ولا ينفع أجبني الوقت 60% وابعث المالة مباحة ماذا؟ هذه المسألة دا سؤال أحمد صح؟ فالسؤال دا أحمد ده فيه؟ في الواجب غير المحدد ومطلوق تحديد القواعد. دابط اللي انت مبقاش قاسم وانت بقى قافل فلو بصنا للناس هتلاقي في طوائف شددت قوي في مسائل بحيث اللي هو جعلها اللي لازم عشان تبقى تبقى فرض كفايه لازم بقى يعني ايه لازم كل اليوم يبقى فرض كفايه مش لو انت عملت مباح في الشريعه يبقى انت اكل ماشي وده طبعا تجديد لدرجه اللي هو ايه انه يقضي الى ان ما فيش مباح في الشرع والشرع جعل كل واحد ويؤدي إلى تحريم الطائبات لو شدنا بالو... بال... بالوشع في نفس الوقت في ناس متسهل يقول لك يا عمال ايه فرد الكفاية ممكن اكون بحاجة بسيطة كده انا كده اكون الفرد الكفاية فهنا لا لك ولا ده صح ولا ده صح طبي الضابط مفهون معنا؟ الضابط ده قواعد الدين فربنا او محددهاش بحد الضابط بحيث الوقت يقول لك ايه اللي الدعوة الدعوة خلي بالك فرد كفاية او واجب غير محدد يعني فيها الابنيد، فاا فاا إيه فاا فاا فاا فالشعر ما حددش بحيث هو لازم لازم تبع الله سبحانه في اليوم، نع ما إيش ما... كده. زي الصلاة قال لازم خم أربع أقاعد بسورة معينة بإيه بأركان مسؤولته كده، وفي نفس الوقت المرضي فرض كفاية ده مش متحقق، فما عشان انت ما تفزولش فيه من وقت خالص بتقول مثلا انا اتكلم واحد مرة يعني يا حي كده خفيفة او في المتسان او في المتسان او اذا ضامنا كده قمت بايه بالواجه بالمحددان ولا اذا صح ولا اذا صح بينظر هنا بقى الى العلة من الفرد الكفاية والفرد بايه والواجه بالمحددان فالعلة منه ايه اللي مجموع الامة يقوم بيه لو يقام بيه ماشي يقام يقام هذا الفرد في الامة ماشي فيبقى انت بتصحط الضابط اللي أنت بتسعى إلى وجود هذا الصوت اللي أنت أرضي تكفي الأمة بهذا من تكفي الأمة من الاسم هم هذا الصوت. ماشي؟ مع إعمال قواعد الدين الأخرى في إيه في اللي انت المستحبات ويؤيي لقدر مما لا يكذف الله نفسه إلا وسعها ولقدر من الإيه من الطيبات والمحادث للشرع أذن أدل... أذل فيه. ماشي؟ انت تقول في الاخر ما هو برده كده ده غير محدد هنقول لك ما هو غير محدد ما هو اسمه غير محدد ولكن في الاخر انت بين ايدي ربنا يا رب ايه انا عملت اللي عليا يبقى انت كده ايه عملت يعني ايه كده وانت بتاخذ في هذا الفرض بنسبه بقدر معين فانت كده عملت الفرض ايه اللي عليكي اللي هما بقى تحاول تخلي معظم وقتك او كل وقتك في الفرض ده فرض تتحط فرض الكفايه ده. ده بقى مساله الايه المستحب مش الفرض ما نقدرش نقول زي الامه بلهم لازم يبقى 24 ساعه فرد الكفايه ماشي لازم ان الواحد الساعه فاض بيقوم فهمين؟ فهمين فاهمين تماما فمعلش عشان ايه ما نتاخرش على البث هقول بس حاجات مهمة في الضبط اليومي ويوم محدد وبعدين انقل عادي بيقول ايه بقى في مواردين للضبط الوجب اليومي المحدد انا كل اللي قلته ده لسه انا بحكم حالي باقي بقى ده بحيث ان احنا نقول انت مش قاسم اول من قدر التي هي واجب ماشي ففي مثال مثلا زي حاجات عارضه زي سياره انخبطت مثلا سياره انخبطت اصطدمت وانت ايه تامل عربيه معدية بعد السياره اللي انضربت دي, دي او انخبطت او ثاني فرض كفاية عليك واجب في الأصل هو غير عليك اللي ايه اللي انت تروح تنقذ الراجل في ده ماشي لو انت في اول ثلاث عربية ما قبل المصلحه عليك في الحالة دي قد يجب عليك ولو ما عملتوش تقفل ماشي؟ لكن انت لو في العربية رقمية لا انت في الحالة دي يعني ايه ممكن انه يخضي اغلل الاستحباب هو يجب اغلل محدد بس خلاص انت في حالة انت بقى مستحب فهمية؟ مع كم معانا؟ برضو نفس الكلام في الدعوة لبعض في كذا او كذا قدر المصدحة فعلى حسب قدر المصدحة على قدر ما بني نتكلم في المسأل طيب قدر الحالة التي تتعطل اذا فعلت هذا الواجب فمثلاً مثل زي مسألة عربية مثلاً إيه إذا لا إذا ساعد مسألة زي مسألة, مسألة عربية ماشي إذا خلطت وأنت ماشي لو أنت أول اثنين خلطت مثلاً طب يفترض أنت راجح لفرض شيء آخر أو لمصطلح مهم وشرعية وأنت ماشي العربية ولاقيت عربية خلطت فدي بترجح ليك ت تروح إيه لو أنت في خمس عربية ست عربية فاحتمال إنك ساعد ماسمش احتمال أكيد ماشي فدي ليها دي من الحاجات اللي بتراجعها لو أنت مش وراء حاجة او رايح ديدك أو الموضوع سهل لا إذا تنزل ضغط وتحاول ترفضه ماشي طيب لو أنت لا أنت رايح المصلحة شرعية مهمة وفي مشكلة في البيت جدا وزوجتك مثلا أذهب تروح الدكتور بقى في هذه ترفض الضغط عن طريق الدكتور تيجي وتنهي لا عندك قادر المصلحة طبعا هذا مصلحة لذاش فيها هل أنت ضاغط في القوة لا في واحد من نوع الحرب تعرف في الحاجات ذا أو دكتور، هل يعرف في في واحد لا، هو لبخة، هو ينزل المسارة بعمل الحالة في الحالة دي المسألة هل تخيفت عليها؟ حسنًا هو, هو مش, مش بتاعته ولا أعرفش إحبازي في المعنى؟ برضو قدر الحالة اللي هتتعطل إذا تعطلت برضو قدرة المكلف على الفعل دي ما لها مفتألة دكتور أو لبخة أو كذا وقدر المسألة التي تنالوا من فعل هذا الواسد فقد ينقلب من الوجود للإتفايا بالمسألة الدائرة يعني أنا دلاتي واسد أنا أقدر أعمله بيه معفروه. الحاجة الثانية المشقة أنا عملته أنا في مشقة ذائعة عليا ولا مش مشقة ذائعة ولا في مش مشقة خاص. فلما في مشقة خاص هنا يقرب مسألة الواجب أي يقرب من يعني يقرب مننا شوي. لو لا في مشقة ذائعة ممكن بيه تنقلب الاستحضار عشان نجعل في دين مخارج. ماشي؟ فبالتالي هي إيه هي ضوابط الضوابط في موجودة في الشعر لأن أنا وقال بيته بيضغ لك بين ربنا بالربنا بقى انت الفرد الكفايه ولازم غير المحدد بقى انت باخد بالربنا اتقم ولا مش اتقم فثمان معنا ولا. ودي بقى بينها يعني كل واحد له برضه المساله الثانيه اللي يلغى المحدد ده بالتلبس يتحدد ويتعين دي قاعده ايه مساله التلبس عند الرسولين اللي هي ايه اللي تتوقف المصالح الشرعية على رجل زي انت ماشي وطريق مفيش حد ماشي فيه وعربيه خبط وفي احتمال الايه يعني أنت أول عربيه لا هنا ايه في تلبس اللي انت لازم تنده ما تقولش بقى انا ورايا نطاق علم ولا ورايا ده ولا راجل ده لا ده راجل هينوض برضه انت انت قاعد مثلا في البحر أو في البسين ولقيت واحد هيغرق فالحالة الحاله دي انت ايه مفيش غيرك انت خلاص تلبست للولاد ده فبقى ارضع الولاد ده محدد فما ينفعش تسيبه في اي حال الأحوال مفهوم المعنى؟ في درجة العلماء قالوا حتى لو ست يعني مثلا مثلا إذا خطر الله مثلا ستت طريق مثلا و... و... و... وطريق إيه ستت خبطت بعربية ومفيش حد مفيش غيره في الحالة دي يعني العلماء قالوا انقذهم مش حدث ما إيه بست وراجل يعني مش مسألة ست وراجل مسألة انقاذ كأن حد ده في حالة إيه حالة ضيقة جدا بإنها مفيش غيرة كمان يعني <تصفيق> ماشي في الاخر لازم حد ما هو امواله الاشغال غير محددة معظم كلها في ليه لمحدد؟ آه. طب إيه حجم الشارع اللي هو ما يحدد هش؟ اللي مرضى الفرض الكفايات هي بتتغير باختلاف الزمان والمكان وكذا وكذا فلنورن الشريعة وكماليتها. الشرع ما حدده هش. على حسب المصطلح الحاجة. على عشان أصل الفرض الكفاية اللي هو على حسب مصطلح الأم. ولذلك المصطلح فيه القط لا تحدد. اما طبيعة الإيه ال ال أما طبيعي الواجبات المحددة فش فيها الواجب التعبدي وتجد إن هي مستقيمة مع كافة الطاقات البشر زي خمس صلايات زي سياهر رمضان زي فا إيه فهمي علي؟ فبي طبيعي الوجبات المحددة أما وجبات الغير محددة طبيعتها اللي هي بتبقى بت يعني مع المعنى وتتفاوت مراتب الناس فيها ووو لها علاقة بالمصلح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 Nem, mi hova a واحد آه, لا Lá, lalá, a kávói, de ő a másik, pl. Jó, lé, tényleg mehadd. Így van. Mi a kávói? Mi a kávói? Mi a kávói? Mi a kávói? Mi a kávói? Mi a kávói? Mi a kávói? Mi a kávói? Mi a kávói? يعني هو ده خلاف اصطلاح يعني كلمه الاصولين المحدد وغير المحدد اظن بالمحدد اللي هو الشرع جعل تحديده مضطردا في كل زمان ومكان واظن بغير المحدد اللي الشرع az يصع تحديده مضطردا من خلال القواعد ده ó? Ily? ó. Lá, de, úgy van, hogy a mohadat, mert, mint a mohadat, mert a de, a منشي منشي يعني كتير من العلماء بيقولوا العرف المقصود بيه مش عرفنا احنا عرف عرف عرف الصحابه ده بيقطع إيه. اللي بعده بعد ما بيحدد والاخوه مش مش يقول لك لا ده بيحدده ما فيش دليل ده ايه العرف دول ما عندهش دليل يا عم هو في ده مصر, مصر. ففي راي يعني قوي اللي هو التعبد المقوله تعدديه العرف يرجع عرف وفي الأمور اللي هي المعاملات وكذا وكذا وكذا لعرف بيرجع بيرجع بيرجع فيه لعرف فيه لعرف الأهل البلد فهمه ناحية ما بس نلحق ما ليش عشان الشيخ سبب ما يجي يعني عارف كيف اختبار ده يعني زدته تانية تانية زدته لدرجة يومي إحنا بعد ولا إحنا مع ال اقتراح اختبار دابري رأيكم ليش نبعد الواجب نعمله ولا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ممكن اعمله بعد الظهر شاء الله بس لسه ماشي مخلصش فاضل له الرحم زي الايه الجار مرجع ليه مرجعها الى الايه مرجعها الى كمان رجعها الى ايه لا ماشي لا, لأ في الحاله دي العرف بتاع اهل يعني لو باباك لو باباك انت يعني هو انت كده عاق بالنسبه له انت كده في بير وليه؟ أما لو أنت, يعني أنت أفترض مثلاً واحد بيتصل ببابا مرة في الأسبوع في بعض الأبهارات بالنسبة لهم دي عاد وكده غائد لبابا وفي بعض الأبهار بالنسبة لدعقوق افهم معنا؟ لا يعني عشان كده بكون نرجع يلعوب így, így, így, működik. És ha a szülők nem tudják, hogy a szülőknek is kell, hogy legyenek a a is kell, hogy legyenek a szülők. És ha a szülők nem tudják, hogy a szülőknek is kell, hogy legyenek a szülők, kell, hogy a kell, a في بعض الأرحام لو أنت كلمتهم مرة في السنة لا يوجد مشكلة عندهم كده أنت مش آدم كده أنت مخطعتش الرحمة وبعض الأرحام تانية لو ما كلمتهمش كل شهر أنت كده إيه حق أو ما بتخطع الرحم فده معهم تبقى إيه؟ فبرضو الشرع جعل في بعض الواجبات العائلية واجب غير محدد ليه برضو؟ ليه حكمة؟ لأنه يختلف في خلاف الدمان والمكان النظر فيه ولكن من ناحية الاستحباب مفتوح انت لازم يعني اشتحاب يجب برد واليدك وتزود في البر وتروح لهم كل يوم والسلطة الرحم والجير والجار والإيه وكل المعاني فالمعان؟ رزاق الله خيراً أنا لبعض الأخ إيه كان أسأل سؤال فانفكرني من ناحية يعني أنا أقولها بزانة في الثلاثة ماشي السلحية فمش كل الواجب غير محدد فروض كفاية فيها جبار غير محددة وهي فروض أعيان زيدين والدين والسلطة الرحم فإيه واجد Köszönöm, hogy